وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ مَا كَسَبُوا وحاق بهم, وَحَاقَ بِهِمْ ما كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لَهُ مُدْثِرًا فَإِذَا كَشَفْنَا عَنْهُ رِجْزَهُ قُلْ قُلْ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَهَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عنهم فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سُوءَآتٌ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَيُصِيبُهُم سُوءَآتٌ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ وَمَا هم أولم يعلموا أن الله يبسط الجزء لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 وأنيبوا إلى رَبِّكُمْ وأسلموا له من قبل, من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل min qabl an yatiyakum al'azabu baghtatan wa antum la tash'urun an taqula nafsun ya hasrata 'ala ma tarabtu fi jambillahi wa in كنت لمن الساخرين